ستة، استمع إلى الأسئلة ثم أجب عنها حسب الصور كما في المثال هل مكة المكرمة قريبة من القدس؟ هل مكة المكرمة قريبة من المدينة المنورة؟ هل هم يطوفون حول الكعبه هل هم يشربون ماء الزمزم؟ هل الزائرون يعبرون الطريق؟ هل هن يعبرن الطريق؟ هل هن يركبن الحافلة؟ هل هم يركبون المترو؟